بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلّها، والنهار إذا جلّها، والليل إذا يغشىها، والليل إذا يغشىها، والسماء وما بناها، والسماء. والارض وما طحاها والارض وما طحاها ونفس وما سواها ونفس وما سواها فالفها فجورها وتقواها فالفها فجور ها وتقواها قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها كذبت ثمود بطغواها اذن بعث اشقاها اذن بعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها قال لهم رسول الله ناقت الله وسقياها فكذبوه فعقروها فكذبوه فعقروها فدم دم عليهم ربهم بذنبهم فسوها فَدَمْدَمَ عَلَيْهِم رَبُّهُم بِذَنبِهِم فَسَوَّاهَا وَلا يَخَافُ عُقُبَاهَا وَلا